قولي لي وعليش جيتي ليا من بعد ما خدعتيني انا كنت حاس بكراكلية وانتي بعرتي بدلتيني ما بقعتلك حضرة معايا انا تنمات ما تنسلي ولا تحوسي عليا من اللي خطيتك بقيت مهني في حياتك بقيتي شاقيا وندمتي على اللي خنسيني حسنتي روحك لعبتي بيا وانا جابلي ربي اللي تفهمني انتي بحيتي قدام الناس شفايا وقد طاح مع البراني مش شاب فتحي خطر باشير وخيها الطيب ويدات لي ونسان دو جانت ما اخدعتيني انا كنت حاسبك ليوم لي انتي بعرضي بدلتيني ما بقاتلك حضرة معايا دي بي ناس لا ماتسي فيهني ولا تحوزي عليا من اللي اختيتك أبقيت مهنية Zie ik van je, maar is het niet, je حياتك, heb ik iets te je wendt niet aan je leeft, om te je riecht, ik heb het, مني كايتي الناس ديفينيس وقدرك طاح هاي مع ما خممتيش الدنيا الثانية يديك الغرام والثاني وقعدتي انتي ديما الثانيه وشوفي اليوم انا كرانيه ايها من ايا ايتي قدام الناس ايش وقدرك طاح ايما يا البراني ما اخممتيش للدنيا الثانية اديك الغرام وحبيبك كل ثاني اقعدتي انتي ديما تزال يوم شوفي اليومانيا كيراني